عليه الشيطان ودير سباة الرحمن الرحي أشباة آيات الكتاب Go home وكذلك كَانَ ربك قَادِيكَ om u te nemen We gaan zien. Ik kan niet All right. Mama Ah! Ah. Uh -huh. Now <muchas> the I want to All ما I want to move All <laughs> को <laughs> Oh. Uh -huh. لا تون بان alright <laughs> I <laughs> وتركنا يوسف عند نتاعها فأكله الظهر فأكله Watch All right. Oh, um, yeah. no. Oh, no! So I won't O Allah, <laughs> O Allah, وشوه بثمه ضخص دواهم عجودته وكانوا في وقال ذو الذي اشتراه من مصرد الرعد وا من هو yeah <laughs> Bravo! Ah. Waarom ga ik al toekomst van All above and above. Yes, sir. Oh, uh -huh. شاهد وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه مقدم قول التصدقات وهو منا wat kan ik dat ik in de Waarom in ons